أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَّا هُوَ وَلَا يَعْلَمُ مَا بِصَدْرِكَ إِلَّا مَا أَعْطَى وَيَعْلَمُ شَفَاعَةَ والنحم الخطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترضون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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَيْأَسُونَ مِن رَّحْمَتِهِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن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 ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ فَآمَنَ لَهُ لُوْطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 قالوا نحن أعلم بما فيها لن نجيهنه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوط سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين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 وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبيانات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فَكُلًّا أَخَذْنَا بمن به فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا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 وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومنها اولئك من يؤمن به وما يجحد باياتنا الا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أُوتُوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وَقَالُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ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 يستعجلونك بالعذاب وان جهنم مدحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقولوا ذوقوا مَا كنتم تعملون يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فايىا يفعبدون كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون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 فَإِنَّ يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْفَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون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 اليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا وان الله لمع المحسنين